111. أتتركون فيما هاهنا آمنين 112. في جنات وعيون 113. وزروع ونخل طلعها هضيم 114. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا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 114. فيأخذكم عذاب يوم عظيم 115. فعقروها فأصبحوا ناجمين 116. فأخذهم العذاب 117. إن في ذلك لآية 118. وما كان أكثرهم مؤمنين 119. وإن ربك لهو العزيز الرحيم